ضِلَّهُم وَلَأُمَنِّيَّهُم وَلَآًُاَّهُم فَلَ يُبَتِكُ آذَانَ الأنعَامِ وَلَ آممًُاَّهُم فَلَُوَيرَّ خَلقَل اللهَّ وَمََاتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلم مِن دونه فَقَدْ خَطَرَ قُصْرَانًا مُجِنًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط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 وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ السَّاءِ وَاللَّوْحِ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَلا قَد وَ الصَّيينَّ نَ أُوتُكِتَابَ مِ قَبِكُم وَإَّكُمْ أَن التَّقُل اللَّ وَإِن تَكفُرُ فَإِنَّ لَِّهِ م فيِ السَّمواتِ وَمافِي الأرض وَكَانانَ اللهَّهُ وَنِيًا حَميدَا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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا